ربنا وارحمنا لي وارحمنا ربنا وارحمنا ربنا وارحمنا ربنا وارحمنا ربنا وارحمنا ربنا وارحمنا ربنا وارحمنا ربنا وارحمنا ربنا ربنا وارحمنا ربنا وارحمنا ربنا وارحمنا ربنا تقبل ربنا ربنا وارحمنا ربنا علّمنا يا ربنا أن القوم العالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا علم. الله ونعم لا ولا قوة إلا الله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 إن بعد بجفاف. بجفاف ترتيب الفرائض من السنن من السنن ورعينا أن, أن القضية فيها مذهبان مذهب مالك وأبي حنيفة ولاي رياني وجوب الترتيب ومذهب الشافعي وأحمد ويراني وجوبة التفتيب وأن مذهب الشافعي وأحمد أقوى واستدل بأن آية الوضوء فيها امسحوا برؤوسكم وارجلكم فالمسح وقع بين مغسولين العرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا للنكتة والنكتة هنا هي الترتيب قال والترتيب بين فرائضه ومن سنن الوضوء أن يرتب المتوضئ بين فرائض الوضوء بأن يبدأ بغسل الوجه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل وجليه كما ورد في الآية ويعاد المنكس وحده من بعد فيعاد في المنكس وحده من بعد من بعد بجفافه فإذا بعد إذا نسيت غسل الوجه مثلا أو غسل, غسل يديني أو غسل رسليني ولم تتذكر إلا بعد أن جفت الأعضاء فإنك تعيد البنسية وحده تغسله وحده أما إذا تذكرت قبل جواب الأعضاء فإنك تعيده وتعيده معه مع بعده نعم فيعاد المنكس وحده إن بعد بجواب وإلا مع تابعه وإلا مع تابعه وإلا بأن لم تجف الأعضاء فإنك تعيده مع تابعه في مع تابع, مع تابع بيشتبس حباسي. بيشتبس حباسي ومن ترك فرضا أتابه به ومن ترك فرضا أتابه وبالصلاة. من ترك فرضا من فرائض الوضوء ولم يتذكر حتى صلى كأن ترك لمعة من يديه أو ترك لمعة من جليه ونسيه لم يتذكر حتى صلى فإنه يعيد غسل ما ترك يغسل ما ترك ويعيد الصلاة نعم ومن ترك فرضا عتى به وبالصلاة وسنة فعلها لما يستقبل وسنة فعلها لما يستقبل أما إلا ترك سنة كأن ترك رد مسح الرأس فإنه لا يعيد لها الصلاة لا لم يتذكرها إلا بعدها صلى لا يعيد صلاته ولكن يبصق يرد مسحا يرد يرد المسحا لما يستقبل من الصلوات يعني لي وضوءه لما يستقبل لما يستقبل من الصلاه واذا تذكر قبل ان يصلي اتذكر قبل ان يصلي يبصق نعم يبصق وحده لا لا ينطبق عليه ما ينطبق على الاولى لا, لا. يفعلوها وحدها وفضاله موضع وقلة الماء بلا حد كالغسل وفضائله موضع موضع طاهر معناه يتحرى الموضع الطاهر موضع وقلة الماء بلا حد بلا حد قلة الماء بلا حد ك كالوسقعة قلة الماء بلا حد كالوسقعة يعني أن من مناديب الوضوء أن يجلس في مكان طاهر وأن يقلل الماء بلا حد يعني أن يقله بحيث يستعمل منه ما يكفي لإسباغ الوضوء وإسباغ الوضوء لا بد فيه أن يتقاطر الماء من العضو أما إذا لم يتقاطر الماء من العضو فهذا يسمى الدهانا ولا يسمى ولا يسمى وضوءا أنك الدهانت بالماء لا يوجد لا, يجزئ. لا لا بد من تقاطر الماء من, من, من العضو، ولا حد لأقله، والالأصل الأصل في الأصل في القدر الذي القدر الذي يتوضأ به هو حديث أنس الذي رأينا عند الشيخين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمدة ويقتسل بالصاعد إلى أربعة إلى خمسة الشيخ في المد... من اليدين المتوسطتين لا مقبضتين ولا مفسوطتين ب... باللتر كم تقريبا لا أعرف الضغط كم م. لكن ممكن لسان يجربه لكن لن, يكون لن يبلغ لن يبلغ لتر لازم بي بالمد، ويا ويصلوا، ويقتسلوا بالصاعي إلى خمسة يعني أربعة عمدن عمدن لكنه كان نظيفا وطيبا و نعم وبورك له في أشياءه والرسول صلى الله عليه وسلم،, الله عليه وسلم نعم شيخنا الطاهر. الحين بالنسبة بالنسبه للحمامات هذه الموضوع يعني <تصفيق> في اماكن يعني معده يعني لقضاء الحاجه وفي يعني حمام بهذا هل يعني الشخص في مكان هو لا لا لا لا لا الاجزاء لا شك فيه ثم اذا كان إذا كان مكان الوضوء منعزلا عن عن عن, عن, عن, عن المحاط أو دورة تميه يكفيه اذا يعني لنا والحين في مكان واسع في مكان للوصل وفي مكان لقضاء الحجه وفي مكان للوضوء اذا هاي تعتبر امكنه مختلفة يعني إذا, اذا انتقل من مكان قضاء الحجه اعتبر <تصفيق> انه انتقل من مكان مكان ليس المكان طاهر اذا وتيمن اعضاء واناء ان فتح وتيمن أعضاء وإناء انفتح كذلك مما يندب أن يجعل أن يجعل الإناء عين منه وأن يبدأ بمياه من الإعضاء والأصل في ذلك هذه العائشة الذي رأيناه عند الشيخين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التأمون في تناوله وترجله وتفهوري وفي شأنه كله وكذلك حديث البيهارات عند الأربعة صحح الحاكم قال كان رسول الله قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضعتم بدوب بميامنكم نعم في منوع ضائع وإنا من فتح وبدون بمقدم ناسي ففتح معناه إذا لم يفتح إذا كان كالإبريق لأنك تأخذ الماء اليوم منه. الأولاء أن تجعله إلى يسارك حتى تتمكن من أخذ الماء بسهولة. لا إذا كان مغلقا إذا كان مغلقًا. إذا كان مغلقًا. إذا كان مفتوحًا وضع عالميني لأنك تغرفه بي منك. لأن لأن وضعه على على يسارك إذا كان مغلقًا أيسه. أيناه أو بالنسبة شيخنا فيها ماكين في بعض المساجد ماكين يعني حوض مياه إنه يعني ما ييجي هتيا يعني في حانة مياه حانة يعني في ال في حانة مياه تصب يعني أه لكنك لا لما يوع الناس حولها ويخلو كل واحد يعني في المياه والله حانة فيها لها الماء م. موجود الماء أسباب أيوة هي كبير يعني مثل حول ومم من تري يعني في بعض المساجد أيوة هذا ت... هذا هل... هذا هل... تختلف من أي مكان فيه لأنك لأنه ولا شك دائما هينعم لأنك يعسول عليك أن تجعله على على يمينك وعلى يسارك بدون بمقدم رأسي بدون بمقدم رأسي كونه هو يبدأ المسح بمقدم الراس هذا من المس... من المناذيب المناديب وجم... وجماهر العلماء يعرون أن السنة أن يبدأ بمقدم الراس وذهب الطائفة من العلماء إلى جواز البدي بمؤخر الراس تبدأ البسحة بمؤخر بم... م... م... الراس ثم يكون الرد بمقدم الراس في يكون الأول هو الفرض الثاني هو. أي نعم وعادة طبعا اعتمادا على أمال الأول فالعصر في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عند الشيخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صعود صلى الله عليه وسلم قال بدأ بمقدم رأسه من ب ما علاقة فاو ما ذاهم أي مكان لبدءه وأما الآخر ففي حديث ربيعة بنت معولي عند أبي داوود والترمذي وحسنهم قالت ثم بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه يعني صفة لي نعم، ولكن شموع العلماء على أن السنة هو البدء بمقدم الراس. وشفع غسله وتذليله. وشفع غسله وتذليله. وكذلك شفع غسله كونه يغسل العضو مرتين. هذا كذلك من السنة. ورأينا فيه حديث. حديث البخاري حديث البخاري الرسول الله صلى الله عليه وسلم واسته مرتين نقتين الشيخ هذا من السنن هو اورده في <تصفيق> فضائل في المندوبات لا في المندوبات في المندوبات في الفضائل وهو يكره في الفضائل نعم عن الفضائل فقط عن الفضائِف، فضائِف صنع المندوبات، وشفع وغسله وتدليله، وتدليله كذلك. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم أيضا غسله ثلاثة ثلاثة إذا بتعنوا كما رأينا أنه في بخاري ومسلم و... أنه غسله مرة مرة غسله مرتين مرتين غسله ثلاثة ثلاثة فحمل العلماء المره الواحده على الوجوب و الأخرى الاخرى حملوها على الندب نعم وهل الرجلان كذلك او المطلوب انقاذ وهل الرجلان كذلك او المطلوب انقاذ هل الرجلان كذلك معناه يغسلان ثلاثه الاولى للفرض و الثانيتان للندب للندب يجسي فيه ما الانقاعو فقط وأن المطلوب فيه ما هو الانقاعو حصل بمرة واحدة حصل بمرتين وحصل بأكثر مام. شيخ لم يسمى كيفية التثيث في ماذا يعني كيفية يغسلوا ثلاثة يعني هل نقصد صب ثلاث مرات الماء صب الماء ثلاث مرات أم يغسله مرات ثم يعيد الغسل مرة ثانية ثم يعيد الغسل نعم نقصود أنك تغسل العضو أولا كاملا بالما وبعد ذلك تعيد ما تمرات وبعد ذلك تعيد تعيد هذه هذه وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف الخلاف عند المالكية في الرابعة من فعلها أي يعد فعل مكروها أم يعد فعلى حراما لأنه زاد على ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالزيادة على ما نص عليه الشارع تعتبر من البدع والبدع منها ما هو إضافي ومنها ما هو حقيقي و رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم لا يقولون انه اسال اكثر من ثلاث مره و هذا فاذا ذات الرابعه يكون وقع في النهي حديث عائشه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد كما في البخاري و وباعتبار و باعتباري انها بدعه اضافيه تكون مكروها إن البدع بد بد بدعية إضافية عند جماعات من العلماء يقولون بذكرها فيها وباعتبار أنها بدعة حقيقية تكون من لاعت. والصحيح أنها بدعية إضافية. شو أنا الفرق بين البداع الحقيقي؟ الحقيقية؟ البداع الحقيقية هي التي ال البداع التي لم يشرع الشارع أصلها. البيت العرب الضافية هي التي شرع الشارع وعاصلها لكنك زدت في الاصل لا. لا شيخ نبني شبال لي شك هل غسل المرة الثالثة مم. أم الثانية يغسل المرة الثالثة هذا لا يدخل <تصفيق> في لا في, في النهي والكراهة وترتيب سننهي أو مع فرائضه وترتيب سننهي أو مع فرائضه كذلك من المندوبات ترتيبك لسننه وترتيبها مع الفرائض وسواك وإن بإصبع كصلات بعيدة منه وسواك وإن بإ بإصبعين مثلا ترتيبك لسننه ل ل بأن مثلا او إنما ما تستنشق وتقتبوك لسنا نجى مع فرع يذيب أن تتمضمض أو تنثق أو تستنشق لم تقصروا وجه, وجه نعم المقالة وسواك وإن بي إصبعي وسواك وإن بي إصبعي والسواك من مناديب الوضوء وإن لم تجد إلا إصبعك فتسوك به ورأينا أنه ثبت على علي رضي الله عنه عند أحمد أنه استاكى أدخل أصابعه ليستاكى بها وقد ذبت ذلك كذلك عن بعض الصحاب أنهم كانوا يستاكون بأصابعهم إذا لم يجدوا غيرها شيخنا أولى بن جمال مسألة الاستيار هذه الأشياء فضل الطعام التي تعلقه في ال في في لا. فتمكث زمان يعني يتغير تتغير رائحته. هل هذه يعني ت لو لا لا هل على ولو تغير ترعيح. ولو, تغير ولو تغير نعم. و... نعم, وتم... و... نعم. وإن كصلاة منه. ك بعد بعازت، وكذلك أنت بالسواك للصلاة بعازت من الوضوء. إذا توضعت الآن استقِق بالوضوء وص... و... و... وصلت الوضوء بالصلاة لا يسن لك حينئذ أنت تتسوك مرة هذه، لكن إذا طالد بين الوضوء والصلاة يسن لك للسياق الصلاة. مسواك وإن بإصبع كصلاة بعازت. ذلك يندب السواك لصلاة بعضت منه اي بعضت من البطء نعم وتسميته وتسميته وتسميته تسميته والأصل فيها كما رأينا حديث أبي هريره وإن كان مختلفا فيه و وعلى كل هو هنا تابع على أنها والحديث مختلفون في الصحة رأينا اختلاف العلماء في البسمل هل بسم الله ولا بسم الله الرحمن الرحيم كامل؟ اه بسم الله فقط. نعم. وتسرع في غسل وتيمم من وأكله وشرب. وتسرع في غسله. هي بسمة. كذلك. تسرع في غسل تسن في غسله. وتيمم نعم. نعم. وأكله. وأكله. والشربين عند الأكفي وعند الشرب والذكاتين، والذكاتين ولا ووالق تجب فيها، نعم والركوب ذابتين، والسفينة، والركوب ذابتين إذا ما تريد أن تقبل تركب... تقبل ذابتين بسم الله، الصلاة بسم الله، بسم الله، مش ريح أو مش سحر، نعم، والدخول و... و... الواضي، والركوب نعم، والسفينة، والسفينة كذلك، نعم. سواء كانت ذابته حية. أو جماله، ودخول وضع الدير ودخول وضع الدير من المنزل، دخول من المنزل وخروج من المنزل، والمسجد واللبسي، وكذلك في الدخول إلى المسجد والخروج من المسجد، واللبس نعم. في خلق اللبس وفي وفي اللبس اللبسي، وغلق الباب، وفي غلق الباب إدارة أن تغلق الباب، وإطفاء مصباح، وإطفاء مصباح، ووقت، ووقت. والحديث حديث الشيخين الثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم يتهيه فقال اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإذا كان بينهما مولود لم يضره الشيطان أبدا كما قال صلى الله عليه وسلم وصعود خطيب منبر وصعود خطيب منبر يصعد الخطيب المنبر وبسمه وتغميض ميت ولحديه وتغميض ميت عند تعمد ميت وعند عند دني عند دني ولا تندب اطاله الغره ومسح الرقبه ولا تندب اطاله الغره ومسح سفر رقب وإطارة الغرة لا يندباني عند مالك وكذلك لا يندباني عند أحمد والشافعي يندباني عنده والأصل في ذلك الشافعي يتمد على حديث الزمان اللي رأينا عند الدعرق حديثه به رأيته عند مسلم ومالك والشافعي ومالك وأحمد وأبو خليفة وجمهور لما حملوا هذه هذين الحديثين عملوا على الاستكثار من الوضوء لا على تجاوز محل محل المحل الذي حددت الآية وإنما عملوا على الاستكثار من الوضوء على قطع الغرر على أن تكثر من الوضوء لأن يطالع عنده زمنية لا عضوين وبالنسبة المسح القبر نفس الشيء نفس الشيء. لا. لا. لا. بعضهم ينكر على من يمسح رخبتها. هذا عند الشافعي من دون. وله أصل شرعي. أصله حديث حديث أبي عند مسلم. حديث ااا قال مالروى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي غرته وحديث مسلم قال سمعتم خليل صلى الله عليه وسلم يقول أقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ لطول توضعه أبو هريرة وأشرع في رقابته وأشرع في ثاقه وأشرع في عدده وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضع <تصفيق> شيخنا المقصود من السؤال هو تخسص رقبته وحده لأن بعضهم عندما يغسل يأخذ الماء ويمسح رقبته لأنه يطيلوا عند مسح الرقص من يمسح وين وحده من مثلًا هذا الكلام لا لا أصله فيه لا إذا أعراض به طالت طالت الغرة فهذا مندوب عند الشافع أما إذا أعراض شيء آخر فهذا لا يعرفه لا يعرفه لا يعرفه المذيع بالولد لا لا هذا لا نقصد هذا الأخير هذه الطريقة أينا. إذا أعراضه طالت الغرة فهو مندوب عند الشافع وإذا أراد غير ذلك فهذا لا أعرفه منه هذا يخصي سؤالي وحده شخصي يأخذ الماء آخر ويمسحه هذا الشكل لا هذا لا أعرفه هذا ما هو رجل لا لا لا هذا لا أعرفه في المذاهب البلم هذا مذاهب العامة <تصفيق> <ده. تصفيق> ومسح الرقبة وترك مسح العضاء وترك مسح العضاء كذلك ترك تنشيف العضاء إلى عندما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأينا في الى أبي داود أنه تنشف يحتاج بعد الاقتساب لا الى ذلك لا يكون ذلك يحتاج ان وينشك في ثالثين ففي كراهتها وندبها قولاً وينشك في ثالثين في كراهتها وندبها قولان؟ والصحيح أنها لا تكره لأن الذمة لا تبرأ إلا بالمخاطق. قالك شكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد؟ قالك شكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد؟ في صوم يوم عرفة هل هو العيد؟ إذا شك في يوم عرفة أراد أن يصم لكن شك شك فيه له هو الايدو ام هو رفض فى يوكا هو ان يصوم او قيد ان يصوم والصحيح صحيح كذلك يستصحب الأصل ما لم يذكر له ان اليوم يوم يوم أن اليوم يوم عيد فهو يوم يوم فهو يوم حصل الندم لقاضي الحاجة جلس نعم هناك فيتكلم عن قضاء الحاجة ولأصل في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتوا سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تقصصوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستهم النساء فلم تجدوا ما متى من صعيد طيب وقولوا تبارك وتعالى أيضا في سورة هذا كان في سورة النساء قل تبارك وتعالى أيضا في سورة المائدة يا الذين يؤذينا من إلقاء من الصلاة فاسلوه وكم واجيك من المرات ومسحوا وسمارجك من الثعابين وإن كنت مجنوبا فاضطهروا وإن كنت مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط وكذلك قال الله تبارك وتعالى وذيابك فاضهر وقال الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى وفعتزم نساء المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتهن الحيوا بارك الله وكذلك قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والمسير والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلك تفلحون وكذلك قالوا تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل غير الداهبين والمخارقة والمقودة والمتربتية والنطيحة وما كلا السبع إلا ما أركتم وما يبح النص النصر وأن تستقسم بالإسلام والأصل في هذا الباب من حديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث انس الذي أخرجه الأربعة وصححه الحاكم وأعله ابن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وحديث أنس رضي الله عنه عند الجماعة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث حديث عن انس رضي الله عنه عند الشيخين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا غلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء والعنزة هي عصا تشبه الروح حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ العداوة انطلق حتى توارى عني فقضى حاجته الحديث متفق عليه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين قالوا ومن لا اتقوا اللاعنين قالوا ومن لاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظله اللعنان اي لان يجلبان اللعن يجلبان لعنة الناس قال حديث ابي داود من رواية معان قال قال رسول الله عند أبي داود قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الموارد وقارعة الطريق ونهى عن البراز رسول الله سلم عن البراز في الموارد وقارعة الطريق وظل حديث عباس عند أحمد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الموارد وقارعة الطريق والظل ونفع ماء وحديث ابن عمر عند الطبران قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المهمية وعلى ضفتي النهر الجاري وهذه الحديث الثلاث الأخيرة ضعيفة حديث معارم حديث من عباس من عمر حديث كلها ضعيفة وكذلك حديث جابر عند أخمن صححه السكن وابن القطان قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس الرجلان ليتوارى لي لا لي أراد الرجلان أن يتغوط ليتوارى لي كل منهما عن الآخر ولا يجلسان يتحدثان على الغاية فإن الله ينقط على ذلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابي قتاده رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح بيمينه ولا يتمسح يمينه ولا يتنفس في الإناء وحديث السلمان الفارسي عند مسلم رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط الأبول وأمرنا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيعين أو علم وحديثه أخرجه الم target عائشة رضي الله عنها عند أبي داود قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى العائط فليستن وحديث عائشة رضي الله عنها عند الأربعة وصا Books قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاي قال أفرانك وحديث المسعود رضي الله عنه عند حديث المسعود رضي الله عنه عند البخاري قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيط فأماني أن بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد الثالث فأخذت روزة فأتيته بها فأخذ الحجرين ورمى الروزة قال إنها ركس وفي رواية أخبر ودار قطني ائتني بغيرها و. حديث أبي هرأة رضي الله عنه عند الدار قطني وحسنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روضه وقال إنهما لا يطهران وحديث أبي هرأة رضي الله عنه عند الدار القطني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزغوا من البول فإن عامة على بالقبر منه وأخرجه الحاكم بله فإن أكثر على بالقبر منه وحديثه مالك ابن السلاقة السلاقة حديث السلاقة بمالك رضي الله عنه عند ابن ماجه بسنة ضعيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أتا أحدكم من فليعتمد على إشله ليس أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث عيسى بن يزيد عند أبي داود بسنة ضعيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا باء أحدكم فلين ترذك رؤي هذا مرة وحديث أبي عباس رضي الله عنه عند البزار وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قباء إن الله يثني عليكم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء وحديث انس رضي الله عنه عند سعيد المنصور قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاة يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائي وفي بعض الروايات الرجس نجس الشيطان يرجس وحديث انس رضي الله عنه عند ابن ماجه قال حديث انس رضي الله عنه عند ابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث انس عند دبي ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من هذه الاحاديث كذلك حديث حديث ابن عمر رضي الله عنه عند جماعة البخاري قال مر رأس رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يعد عليه الرجل على صلى الله عليه وسلم هو عليه فلم يرد عليه حديث هو أبي سعيد رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج رجلان يضربان الغائطة كعشفين عورتهما يتحدلان فإن الله يمقت على ذلك وحديث جابر رضي الله عنه عند ابن ماجه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أن نستنجي بأنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي او أو وحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه عند مسلم وغيره قال إن من أحبه قال, إن, إن, آآ آآ قال إن, إن أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أوحى نخل. شناخين عاش أي مجموعة النخل. وحديث أبي رضي الله عنه عند أبي داود أو بن ماجه وعحمد قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اتى أحدكم الغائطة فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا كثيب غملي فليستدبر فليستدبر فإنه الشياطين تلعبوا بمقاعد ابن آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وحديث أبي هريره رضي الله عنه عند مسلم قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستجبرها وعند الخمسة إلا أبي داود من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل والد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائطة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وأمر وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الرق وعن عن, عن, عن الرمة وليس لأحمد النهي عن الأمر بثلاثة أحجار وحديث أبي عيوب الأخصار رضي الله عنه عند الشيخين قال إن النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ قال قال رسول قال قال قال قال قال قال قال صل الله صلى الله عليه وسلم لا أتا أحدكم الغائط فلا يستقبل قبلته لا تستقبل قبلته لا أتتم الغائطة فلا تستقبل القبلة ولا تستذبروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا قال فقد من الشام فوجدنا مراحضة قد بنيت قبل الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى حديثة خرجه الشيخان ذلك حديث ابن عمر عند الشيخين قال رقيت بيت حفصه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته في جوايا على لبنتين, على لبنتين. مستقبل الشام مستدبرة الكعبة وحديث جابر رضي الله عنه عند الخمسة إلا النساء قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط نستقبل القبلة ببولي غائط ببولي ورأيته قبل وفاته بعام يستقبلها حديث عائشة رضي الله عنها عند أفضل أبي داود قالت ذكر الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يكعون أن يستقبلوا قبلة بفروجهم. فقالوا قد فعلوها. حولوا معادتي قبل قبل القبلة. فحديث مروان بن مروان بن مروان بن الأصفر عند أبي داود قال إنه كان مع ابن الله بن عمر، فأنا خرائطه جاءت القبلة وبال إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن، لم يكن مهي عن ذلك؟ قال بلا، مهي عن ذلك بالفضاء الفضاء، أما إذا جعلت بينك وبين القبيه شيء شيئا فلا حرج. ما جرت بينك وبين قبيح شيء ملحوس. وحديث أبي موسى رضي الله عنه عند بدء عند أحمد قال ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دم ذنب جاري بجدار وذال. ثم قال إلى, إلى أبال أحدكم فليختد لبوله حديث قتادة عن عبد الله بن السرجس عند أبي داوود وغيره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر قيل لقتادة وما يكره من الجحر قال يقال إنهم مساكن الجن وحديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول ان احدكم في مستحمي الذي يتوضا في ان عامه رسوس منه و حديث جابر عند مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد حديث حديث أميمة عن امها قالت عند أبي داود والنساء قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح تحت سريره يقوله بالليل. حديث عائشة عند أبي داوود وع قالت يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي. لقد دع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطسّي. يقول له هذا نفسه وما شعرت وما شعرت فإلى من أوصى وحديث ابي غرات رضي الله عنه عند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشطع كل أن يمتشط الرجل رأسه كل يوم وأن يبول في نقص له أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند أصحاب السنة قالت من حددكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقه ما كان يبول الا جالسا حديث واحد أحمد قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ انزل عليه القرآن قائما حديث غريبه بن يمان رضي الله عنه عند الشيخين قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يجب ان يكون قائما فتنحيت عنه فقال يكون هناك امر يجب ان يكون هناك ان يكون هناك رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل قائم وحديث أبي هريرة الذي أخرجه الخطاب قال بأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة من وجع كان في مأبطه وأخرج الشافعي كذلك أن العرب كانت تبول قياما تستشفي بذلك من وجع الصلب يبت عنه لأمره أنه بالقائما كما في الموضع أبيت كرالي كرالك عن عمر وعن علي رضي الله عنه وعن جماعته هي الصحابي وحديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد والنسائي وابي داوود والدارقطني والدارقطني وحسنه قالت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الخلاء فليستطيب بثلاثة أحجار فإنها تجزعون حديث بن عباس رضي الله عنه عند الشيخين قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وفي رواية بخاري بل كبير أحدهما احدهما فكان لا يستثير من البول واما الاخر فكان يفشي بالنميمة حديث انس رضي الله عنه عند برماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم. تنزه من البول فإن عامة على بالقبر منه وحديث شابر رضي الله عنه قال عند احمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجمر حديث أبي عرات عند أبي داود أبن ماجد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجمع فجوتك من فعله فقد أحسن ومن لا فلا حرج وحديث أبي عرات رضي الله عندي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن استجمر فليوتر ومن توضع فلينتثر وحديث خزيمه بن ثابت رضي الله عنه عند بعض اصحاب السنن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها قوم ولا عجب وحديثه سلمان عند الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجابة للسجدة الى أحجار أما رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر رسول الله, الله ليس فيها او كما قال رضي الله عنه وكذلك حديث شابر عند مسلم على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنشى في عظم أو بعرة وحديث من رضي الله عنه عند مسلم في قصة جن نخيبين وأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاد لأمثل والعنف لماشيتهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل عون سيجدونه كل عظم يعوين مسلمون سيجدونه أوظر لحم وكل بعرة سيجدونها علفا ونهى أن يستجعى بالعظم والبعر وقال إنهما طعام إخوانكم من الجن ومثلو حديث أبي هراغت عند البخاري في قصة جني نصيبه وحديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وعند أبي داود والترمذي قالت راوي عنها هي عمرة قالت آآ آآ مرنا مرنا أزواج كنا أن يغسلنا اثار البول والقاع رايت رسول الله صلى الله عليه صلى الله الله وسلم كان يفعل ذلك الله صلى الله وسلم كان يفعل ذلك حديث أبي هرائة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره قال إن أهل قباء نزلت فيهم هذه الآية قال الله تباك وتعالى فيه فيه يحبون أن يطحروا والله يحب المطحرين كانوا وقال كانوا يستجعون بالماء وإن هذا كذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند الشيخين وفيه البدء بالاستنجاء قبل الوضوء وكذلك حديث المقداد عند الشيخين وفيه البدء بالاستنجاء قبل الوضوء وغيرها من حديث الباء نعم فصل النذيب لقاضي الحاجة جلوس فصل النذيب لقاضي الحاجة جلوس من دور الحاجة أن يجلس والأصل في ذلك ما أخرجه البيهقي قبل النبي صلى, الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عراد قضاء الحاجة لا يغع ذيابه حتى يدنو من الأرض نعم ومنع برخو النجس ومنع برخو النجس منع برخو النجس لأنه يتطاير عليه ربما تنجس بهذا الرخو النجس وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف فيه العلماء جمائة من العلماء ذهبت بول النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواز البول قائمة واحتجت إلى كراهة ذلك ومنهم الشاهري و و و, و, و بحديث النهي حديث النفي عند عائشة حديث عائشة النهي حديث النومه و سماعه و امرهم المالكيون قالوا يكرهوا إذا كان المكان صلبا ويندب إذا كان المكان أخوة نجسا فالصلب وهذا و... التفصيل حسن لأنه جمع بين الحاديث جمع بين حاديث النبي وحاديث الجواسر وعموما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما حمله العلماء على